الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العلمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 وَطَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي هَوَاءِهِ إِلَّا اسْكُنْ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا الظُّلْمَ وَالظُّرَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ابْتَدَعَهَا فَهِيَ تُمَامٌ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ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 سَيَكُونُ مَعَهُ نَبِيٌّ رَأْ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا يَسْحَرُ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 يا الله و لمن حملاه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 على الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. تبارك الذي صدرا ذَلِكَ جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 الله لمن حمله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 استعين. اهبنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> <آه>. تبارك <تصفيق> الذي <تبارك> إن فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا أُرِيتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَبَكِيًّا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَكِيرًا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرمين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا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 كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُونَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا أَمْ هم ضلوا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اوليا ولكن ما اتعتهم حتى حَتَّى نَصَبَ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ فَأَكَذَّبُوا بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ نَصْرِي وَلَا نَصْرًا وَمَن يُضْلِلِ كُنُوا بِقَوْعَذَابٍ كَبِيرَا الله صلّى الله الله لمن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 سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُنْقِضُوا مِنْهَا مَكَانُهُ ضَيِّقًا مُقَرَّبًا لَدَاعُونَ لَكَذُرَا لَا تَدَعْ يَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا لَا تَدَعُ وادعوا شذورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خ كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أنهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان غَيْرَ لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن نَّتَّخِذْ مِن دُونِهِ مِن أُولِي الْعَرْشِ لَكَانُوا كَمَا كَانُوا قَبْلُ فَضَلُّوا وَكَمَا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرًا وَمَن يُضْلِلْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ الْيَقِينِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا هُمْ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اللَّهُ Allah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 صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يَسْتَكْبِرُونَ أَنفُسُهُمْ وَاتَّعَتُوا وَنَكِبِرَا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ وَقدَِّ إلَ ما عملوا من عمل فَجَعَنَّ وَقَدَِّا يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء وزنا الملائكه تنزل الملك يوم اذن الحق للرحمن الملك يوم اذن الحق وكان يوما على الكا وكان يومًا على الكافر عسيرًا ويوم يعظ الظالم على يديه الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة يا ويلتا فلانا يا ويلتان ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان Mm-hmm. الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهبنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمين غير المغضوب عليهم ولا الظالمين وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن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 دنا متوقيلا ولا ياتونك بمثل الا جائناك بالحق واحسنه تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم أَلَئِكَ شَرٌّ مِن مَّا كُنَّا وَأَضْنَى فَنَّا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَوْمَنَهُ حِلًّا مَّا جَدَّو الرُّسُلَ أَرْضَنَا مِنْ أَغْرَطْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِللَّهِ آيَةً وَأَعْقَدَ لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّصِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كثيراً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 لوگ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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ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 ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبطناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقناه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 وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ غَافِرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا من شاء فَإِلَى رَبِّي نَسْتَغِيثُ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ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 وكالبه <تصفيق> خبيرا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطبوب عليهم ولا الضالح مانِطُ وَمِرْحَمَانِ أَنذُرُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَذَادٌ مَنفُورَا اللهُ أكبر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 وَالَّذِينَ يَصْطَفُّونَ الْمُلْجَأَ إِلَى نَارٍ سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سَجَدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سَجَدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جهنم إِنَّ غَابَهَا كَانَ غَرَمًا إِنَّهَا شَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا والذين لا يدعون مع الله إلى من آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من حسنات فاولائك يبدل الله فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما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 يا رَبَّنْ لَمْ يَخِرْ عَلَيْهَا صِمَمَا لَمْ يَخِرْ عَلَيْهَا صِمَمًا وَرَبَّنَا وَالَّذِينَ يَقْضُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا رَبَّنَا هَبْ لَنَا لِريَّاتِنَا قُرَّةُ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِيمَانًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا وَيُولَ القَوْنُ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا